கிம் வயடி சமியூல ஓய் ஓத உல் مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْنَا لَكَ صَبُورًا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ صَبُورًا كِيرا قل اذالك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين وَيَوْمَ يَعْشُرُقُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُم أَوْلَىٰ بِعِبَادِي أَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلِ بِحَانَكَ مَا كَانَ يَمْغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ, ولكن تَعْتَهُ امَّ وَآبَاءَ نُقِم حَتَّى نَسْلُكَر وَكَانُوا قَوْمًا ضِبُورَا فَقَدْ كَذَّبَ لَنُقَوِّمَنَّ بِكُمْ وَمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صرفا ولا نَصْرًا وَلَنَنصُرَنَّكَ وَمَن يُلْحِقْ مِنْكُمْ ضُرًّا يُذِقْهُ عَذَابًا ويرى وما أنزلنا قبلكم من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون طَاعَ مَوَيْمِشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا